Whoa. على اللي جيت تسابقني الا يا شوق وصلني وانا اللي ما ابات في يوم دروبك سلام الله على الاحباب عدد ما طافت جمعنا للفصل ولا به شيء على اللي جيت تسابقني الا يا سلام الله مطفاه للشراب معنى للوصل اسباب ولا بد شيء مناني الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا, يشوك ألا, يشوك ألا, يشوك ألا يشوك لكم أهدي حروف الشوق على راسي وإنتوا فوق سيوف باسنا يبرون فعول الطيب ترفعاني لنا عهدل وفازماني دون أحرف العرفان تراني ميلكم ألحان جميع الناس تسمع على تسابقني ألا يا شوق وصلمي واللي ما أبت فيه تبعدني رحم الله على الاحباب عدد ما طافت الاسرى جمعنا للوصل اسباب ولا بشيء يمناني الا يشوق <تصفيق> الا يشوق الا يشوق الا يشوق زرعتوا بالهنا والخير معاني الود لاجر الغير قضاكم في فؤادي غير معانكم شوقي يجمعاني عسى رب الملو الجوذي هني خاطر الموعود وانا ما بينكم موجود ورح بالكون يوسعني على اليك يا تسابقني هلا يا شوقي وصلني وانا اللي ما عبد في يوم دروب الكون تبعدني على لحظه عدد, عدد مقافه الاسرى معنا للوصل اسباب ولا بشيء اني الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا يشوق وصلي آه آه آه الليطان رسمنا للامل امان الهي جمل الاحوال لكم اقدر ترجاني على الليجيه ابتسمجني يا لاشوق وصلني وانا اللي ما هبت فيا دروب الكون تبعدني لا يا شوق لا يا شوق لا يا لا يا شوق وصلني